هذا العصفور كم هو جميل لكن لماذا تحبسه في القفص كي لا يحرب أريد أن أستمتع بغنائه الجميل العصفور مكانه الفضاء وبيته في شجرة مع صغاره لكني أحبه إذن أطلق معك حق هيا انطلق أيها العصفور إلى عشك ولا تنسى أن تزورني هيا عصفور فوق الشجرة بلا يبحث عن ثمرة فوق الشجرة بلا يبحث عن ثم بنا فيها عشاً بطريقته المبتكرة عصفور فوق الشجرة اقبل يبحث عن تمرة عصفور فوق الشجرة اقبل يبحث عن تمرة ثم بنا فيها عشاً بطريقته المبتكرة فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة ثم بنا فيها عشا بطريقته المبتكرة الشجره اقبل يبحث عن تمره عصفور فوق الشجرة اقبل يبحث عن تمره ثم بنا فيها عشا بطريقته المبتكره هو بين الاشجاري وما ضال يمسد احلى الاشعار وما بين هو مبابينا الاشجاري وما ضال يمسد وله بعض حكايه اصفر فوق الشجرة اقبل يبحث عن ثمرة ثم بنا فيها عوشا بطريقته المبتكرة وتذكر ان الله وتذكر خلق الدنيا وهداها وتذكر وتذكر ان الله وتذكر خلق الدنيا وهداها وتذكر يبحث عن تمره فوق الشجره اقبل يبحث عن ثم بنا فيها عشا بطريقته المبتكره ثم بنى فيها عشا بطريقته المبتكره